اللهم لك ا ل ح م د ك لي ه كله كله ولك الشكر كله ولك الشكر الثلاء لك الحمد ا ب إ م احد ن ولك ل ا م ب الفضلاء ق ر آ ن لك الحمد بالأهل والمال ل ا ا م و ع قال ا لي أحد ف يوما وهو يريد أ ن يعمل ما يسمى ب ا ل أ ش ع ة ا ل م ق ط ع ي ة وهم يضعونه في أ ش ب ا ب التابوت في داخل ا ل ج ه ا ز يمكث وأربعين خمسا د قال ي ق ق ة لي يا أ ب ا هاشم أ و ص ن ي قبل أ ن أ د خ ل هو يخشى أ ن ت د ف ا الكهرباء فيموت قلت له إ ن استطعت أ ن تصلي في هذا المكان ركعتين ولو أ ن ت مستلق فافعل ف إ ن ن ي لا أ ظ ن احدا عبد الله في مثل هذا المكان ا ل غ ا ي ة من هذه ا ل ن ص ي ح ة لي ولكم أ ن ي أ ت ي ا ل إ ن س ا ن إ ل ى موضع ي خ ل ب عرضا أ ن ه لم يسجد لله جل وعلا فيه ويكون قد دخله ك م اختيار قلت ا او أ اضطراب فيتذكر قول الله جل وعلا والباقيات ا ل ص ا ل ح ا ت خير عند ربك ثوابا وخير عملا ف ي د خ ل لنفسه عملا صالحا يخلص إ ل ا فيه النيه ة ل الله جل وعلا أ ن يتقبل منه هذا العمل يوم يلقاه قال علي رضي الله عنه وارضاه إ ن الله أ خ ف ى اثنتين في اثنتين أ خ ف ى أ و ل ي ا ه في عباده فلا تدري فيمن تلقاه أ ي ه م ولي لله و أ خ ف ى رضوانه في طاعته فلا تدري أ ي ط ا ع ة لك أ ط ع ت الله بها كانت سببا في رضوان الله جل وعلا فلا ت ح ق ر ن من ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة شيئا وقد يعظم العمل ب إ خ ل ا ص النيه فلا تحقرن من الأعمال أ شيئا يعظم وقد لك الحمد شفاصة أ و س ر أ و ع ه ا ن ي ة ل ك ا ل ح حمدا حمدا م د و ل ك ا ل ش شكرا ش ك ر ل ع ا ح م د ا ك ي ر ا ط س ل ا م ب ا ر ك ي ه